طيب دلوقتي احنا هنتقل للجزء التالت الاخت ام حريمه كانت بتقول ليه تواصل ليه التواصل مع الناس المجموعات اللي معانا يا كوثر السقايري ما يكونش على الغرفه الصوتيه طبعا احنا عندنا مشكله الغرفه الصوتيه دي في مثلا غرفه او 2 او 3 احنا عايزين كل مجموعه تنفصل لوحدها مع المشرف بتاعها ويبداوا يتواصلوا مع بعض ايمانيا مع بعض تحس ان هو لما معاك مجموعه طيره تتعرف عليهم تتواصل معاهم تتكلم معاهم بالميك الصوت هما يتكلموا معاك بالميك والصوت يردوا عليك في تواصل ولينك رينكو ببعض تمام ده طبعا الغرفه مش متاح ده الغرفه مش متاح وبالتالي وجوده على الافقيبي هيكون افضل بكتير جدا لان الافقي برنامج سهل جدا والصوت بتاعه موجود وممكن تعمل منه ساين ان ممكن تعمل ساين ان الافقيبي من خلال حساب الفيسبوك بتاعك تمام هو بيتي دخول سهل جدا يعني حتى لو انت ما عندكش ادويه على الافقيبي مجرد تحمل برنامج وتعمل تسجيل دخول بحساب الفيسبوك بتاعك طبعا دي حاجة كويسة جدا طبعا اغلب الناس اللي داخل عدناها غرفة كلها بالنسبة فوق 60-70% داخلين من الفيس بوك أصلا فكلهم عندهم حسابات على الفيس بوك وبالتالي ممكن يدخلوا معاك بمساعة سهولة على برنامج سكوبيت احنا ان شاء الله بإذن الله هنعمل الشرح فني شرح بالصور كامل ان شاء الله بإذن الله كون جايز معاكو بكرة او يوم خميسة بكثير قوي كون جايز معاكو شرح بالصور للتفاصيل الفنيه اللي هتكون معانا من خلال استخدام برنامج الـ Q بي او الدخول الغرفه او للناس اللي او تسجيل دخول على الغرفه بالادويه الى خلافهم الحاجات الفنيه كلها ان شاء الله باذن الله نحاول نجهزها الصور ان شاء الله طيب دلوقتي احنا الفقره دي كلها مخصصه للاقتراحات بتاعتكم مش بس انا الاول اه الاخ العيد الغفور احنا انا فكرت كتير في حكايه الحساب بتاع الـ Q بتاع حضرتك لو حضرتك الموضوع عندك مش هيكون متاح خالص ممكن نعمل حضرتك حساب بالياهو ويكون بس هيكون يعني, يعني مثلا احنا بدنا مثلا نخلق مجموعات على السكايب لو الخمس اخوات كلهم الحمد لله ربنا رزقهم في اخوات معاهم حضرتك بقى يبقى الحساب الثالث بتاع اللي هو بتاع حضرتك حضرتك بقى تسال مهم جدا بتقولي ليه بيدخل على السكايب بتاع الموقع مش السكايب يعني السكايب اسم الموقع يعني مش السكايب الخاص بتاع كل واحد فينا فايدته ايه يا جماعه دلوقتي فايدته لان لو حضرتك مثلا مكه مشرفه لفريق مش فريق دلوقتي وبعد كده حضرتك حصل لك ظروف وما عدتيش عارفه تتواصلي مع الاخوات اللي مع خطيبك طب دلوقتي الاخوات دول مين اللي هيتابعهم فلو احنا الايميل ده بتاع الموقع واحنا عاملين يوزر نيم وباسورد بتاعه وعارفينهم لو حضرتك حصل لك ظروف وما دخلتيش مثلا يومين 3 ايام 4 ايام من غير ما نبلغ اي حد خالص هنقوم نكلمت احد الاخوات تتابع الناس اللي مع حضرتك فهو ده الفايده من ان هو يكون ايميل موحد او ايميل مش هو مش هيكون موحد يعني ولكن ايميل يكون الناس كلها داخله بي ان شاء الله مش فاهم السؤال صعب التواصل مع اخت غيري يعني ايه مش فاهم السؤال صعب ان هم يتواصلوا مع حد غير حضرتك يعني يعني بعد ما يتواصلوا مع حد الاول طبعا جه يتواصلوا مع حد تاني ولا ايه مش فاهم السؤال ده طيب لغايه لما حضرتك توضحي السؤال انا بس هبدا اشرح الاول بس الهوت ميل ما عادش موجود عند كل انت ازرك عشان موجود في الجهاز اصلا يا دكتور محمد بتاع احمد يعني والله اطراح حضرتك ان اقتراحات تاني اقتراح معتبر بس الفكره انا مثلا ما عنديش اصلا انا عندي مثلا ويندوز 7 مثلا ما فيش عندي اصلا الهوتميل اصلا مش موجود انا ويندوز 7 عندي ما فيش فيه مثلا هوتميل خالص الاتصال اقول لك احنا بنرتب منهم مش تواصل مني بس تمام هو احنا ممكن بعد كده حضرتك ممكن بعد كده حضرتك تاخدي الاخوات بعد كده من الايميل العام دوت للايميل الخاص ما فيش مشكله خالص بس الفكره ان هم يكون ادويتهم موجوده على الايميل الاساسي يكونوا موجود على الايميل الاساسي تمام وبعد كده ممكن بعد كده طرق التواصل الجامعه مفتوحه جدا التواصل بعد كده معاهم على الموبايل على الفيسبوك على يعني اي كان طريقه تواصل احنا عايزين نفتح التواصل لاعبعد مدى ممكن بس بعد اول جلسه تعارف الاول بعد كده ممكن بعد كده التواصل يمتد لاي حاجه ثانيه بس لازم القاعده الاولانيه تكون على على مكان واحد يتواصل فيه مع بعض ويتعرفوا فيه على بعض بحيث يبقى بعد كده الاخوات كلهم متجمعين على مكان واحد لو حابين بعد كده يتواصلوا معانا مره ثانيه نتواصل معاهم عن طريق هذا المكان لو في اخوه من الذين تعمل معاهم في الورشه لم يكن لديهم سكاي لو في حد ما عندوش سكاي احنا اصلا هننزل اعلان في اول درس هننزل اعلان في اول الدرس ماشي اللي عايز يدخل معانا في الورشه المنيه بعد الدرس يحمل يدخل لهذا الموضوع والموضوع ده هيكون عليه شرح بنستها للسكايد مثلا حوالي 15 ميجا او 20 ميجا حاجه زي كده ان شاء الله باذن الله ويحملها ويدخل بيها طيب احنا دلوقتي الحمد لله كل واحد فينا الحمد لله اختلافنا خالص في ناس تقول فيسبوك ناس تقول هوت ميل ناس تقول ياه وناس تقول ال اا بالموبايلات ناس بتقول ايه ناس بتقول ال السكايد دي فاحنا الحمد لله باذن الله يعني اتفقنا على اننا نتفق الحمد لله طب احنا عايزين اتفق على وسيله واحده للتواصل يعني احنا كده دلوقتي الموضوع طب بفضل دكتور هشام الت احمد طبعا وانت احمد طبعا ده يعني استاذنا في الحاجات دي فهو يتفضل المايك ويقول تفضل يا اسوان الت احمد لو شنو الاثنين على افضل طريقه ايه السلام عليكم ورحمه الله اا بذكر اخيرا الاخ ابو يحيى بصوا يا جماعه بس عشان الموضوع يكون واضح في موضوع التواصل الكلام اللي الاخ ابو يحيى كان بيقوله قبل شويه اا فكرة السكرايب او السكرايب اي احنا قلنا ان احنا عايزين نعمل بيئه ايمانيه البيئه الايمانيه دي معناها ان انا لازم اسمع الناس لازم اتكلم معاكم لازم اتواصل لازم ان يكون في تواصل قلنا عشان كده محتاجين اخوات ومحتاجين اخوه الاخوات هتكون مجموعه اخوات معاها والاخوه يكون لهم مجموعه اخوه عيب الفيسبوك اولا ان الجروبات بتاعته ما فيهاش الشات الصوتي مش موجود مش مفعل ثاني حاجه ان احنا عايزين الناس تكون مركزة يعني احنا عايزين ان هم لما يبداوا على السكايب ان هو او السكايبي يكون فاتح موضوع ان عدم التعامل مع السكايبي الاسكايبي سهل جدا هنجهز لكم اللينكات هنجهز لكم شرح صور هنخش على الغرفه نشرحه احنا المهم قبل ما نبدا في اي عمل ان يكون ناس مقتنعه بالعمل او عارفه اهميه العمل يعني احنا دلوقتي موضوع الهوت ميل او الياهو الهوت ميل او الياهو دوت هي شركات يعني الياهو دي شركه بتقدم خدمه الميل الميل سيرفر واليوت ميل دي شركه تبع مايكروسوفت بتقدم برضه خدمه الايه خدمه الميل سيرفر الاثنين دول بيقدروا ان هم لو انا عندي اكونت ان انا ادخل على الـ السكايب. الـ السكايبي الـ السكايبي السكايبي شركه مايكروسوفت اشترته الكلام بس اللي انا كنت كاتبه بوضحه فعشان كده بقدر لو انا عندي حساب على هوت ميل مباشره ان انا ادخل على ايه على السكايبي طب السكايبي ده برنامج سهل جدا ما فيهوش اي حاجه أسهل حتى من الغرفة الصوتية اللي احنا فيها معذراتين يعني سيدة المدير العام موجود معنا هو دخل امتل طيب <تصفيق> كنت قرأت <تصفيق> لا هو مش أسهل لا هو يعني <تصفيق> طيب الاسكاي بي هو سهل في التعامل والصوت بيبقى فيه واضح سهل ان حد يتواصل عن طريق انه هو بينزل على الموبايل أبليكيشن بتاع الاندرويد الناس كلها اللي معها اندرويد بيكون موجود عندنا سبتقدر ان انت تتواصل لو فيه عندك نت او في عندك كويل لسه في اي مكان تقدر تتواصل مع الناس بتعمل مكالمات مع اي حد فانت في اي مكان في الدنيا تقدر ان انت تتواصل الفكره كلها ثاني احنا فكره البرنامج ان احنا عودين ان احنا بص عشان ما في 12 شهر كويس تمام احنا بس بوضح ان احنا الموضوع مش مش ان احنا مش ان احنا نكون حاجة واخترناها لا احنا كان في كذا قاعدة وكننا نقعدين وبنشوف ايه افضل حاجة هو الاسكاي بي افضل شيء في التواصل لكل الناس تمام؟ خلوا بس شرح الاسكاي بي احنا بس هم نوضح نقطة ليه مش فيسبوك ليه مش غرفة صوتية ليه مش برامج مختلفة الاسكاي بي فيه شات وفيه صوت وفيه يعني استقدر تتواصل مع الناس عايزين ان احنا نقدر نتواصل مع الناس حتى لو انا البرنامج مش عندي لو انا عندي استعداد المشكله ان انا اتعصب بقى واحنا لسه ملم شويه هنتعب شويه يعني ايه المشكله ان الناس دلوقتي احنا هنقول ان احنا هنشرح البرنامج بكره بعده الناس كلها تقوم داخله تقعد تعمل سيرش وتقعد تدور على السطيب وتنزله, وتنزله ونلاقي كل الناس بكره اتعلمت السطيب الموضوع سهل انت لما جيت تتعلم من الفيسبوك ما حدش علموك اللي احنا عايزين نقوله يا جماعه دي دعوه الموضوع اللي احنا شغالين فيه دعوه الموضوع اللي احنا شغالين فيه لازم نعرف ان احنا شايلين حمل الموضوع اه اه يعني الاقوال اللي بنتعاملوا معاه والاخته ومحلمه جدا ان هو اسهل الموضوع سنه هو سهل جدا بس احنا اللي انا عايز اقوله بس الموضوع ان شاء الله غير ان هو سهل حتى لو صعب هنحتسب الاجر الموضوع ده فيه تواصل كبير جدا ان شاء الله فيه اجر عظيم زي ما اخويا ابو يحيى قال ابو يحيى قال ان هو يعني انا ممكن اعمل حساب خاص دلوقتي جديد خالص لو انا حتى شغال بحيث ان انا لو لا قدر الله حصل اي حاجه ليا في ظروف في حاجه اقدر ان انا اقول الاكونت ده بتاعي يا جماعه حد يكمل مكاني مش عايزين نطدع مننا عايزين ان احنا نكمل اتمنى كو الصوره تكون واضحه لو حد الحسابات موجوده الاخ ابو يحيى هو ما شاء الله بيقول ان الحسابات موجوده وهيوزعها اليوم القريب على الناس وهنشرح ال تي بي بالتفصيل احنا بس يعني احنا عايزين نتفق حاجه عايزين نتفق على حاجه دلوقتي بس بعد اذنكم رقم 1 احنا اتفقنا على الاسكاي بي حد عنده اعتراض عليه طبعا ما حدش يقدر يعني اقصد احنا عايزين انا هو المشكله في الاسكاي بي طيب انا مش واضحه الصوره النقطه العائده الى الغصور انا تقريبا هي بتقول في مشكله في الاسكاي بي انا مش عارف هي ايه ولكن لو ممكن سم فا... اه ولدي يرسلوا تمام تمام طيب خلاص احنا طيب حاضر ان شاء الله هن ندرس الموضوع هنشوفه بس كده ان شاء الله ونشوف الحلول المقترحه ان شاء الله باذن الله حاضر ولكن في حد ثاني عنده مشكله يا جماعه احنا عايزين ان شاء الله لما نبدا نكون بادئين على طريقه صح نكون كلنا متفقين الموضوع مش مش هو رايي وات لا الموضوع كان في فعلا مشوره من الاداره للقاعده للمشروع قبل ما نبدا وكان هو افضل اختيار لينا وانسب حاجه ان شاء الله الناس لما تبدا وتكمل في المشروع هتعرف تفاصيل المشروع ده ان شاء الله باذن الله فخلاص الموضوع واضح ولا في حاجه حد معترض على الكلام حد عنده اضافه حد عايز يسال سؤال في الموضوع قبل ما اسيب المايك تمام جزاكم الله خير تمام الحمد لله اللهم لك الحمد تمام خلاص فاحنا ان شاء الله يوم الخميس الحزرات هتكون موجوده لقطه العيده الغفور ان شاء الله نشوف موضوع حل بديل ان شاء الله لو في حل بديل ولا ما كانش كده يعني ربنا يستر بس ان شاء الله حاضر باذن الله طيب انا هترك المال تاني لحبيبي في الله اخويا رايح يا تردد واضح كده يا صفحه يا جماعه طيب احنا نظام العمل ان شاء الله هيكون مقسم لنصين هوضح يا اخو ايدو هيكون احنا ان شاء الله دلوقتي دوت في دوره مكثفه دلوقتي الاربعه ايام دول تمام بحيث ان احنا نجهز فنيا واداريا وايمانيه قدر الامكان قبل يوم الجمعه الجاي ماشي الايام الاربعه دول هيكون فيهم العمل مقسم نصين النص الاول هيكون جزء اعداد دعوي وايماني واداري والنص الثاني هيكون اعداد فني احنا نتفق على الامور الفنيه والتفاصيل الفنيه مع بعض احنا دلوقتي متفقين على التواصل يكون سكايب التواصل الرئيسي الاساسي اللي هو هيكون بعد الدرس تمام بس زي ما احنا قلنا التواصل بعد كده يكون مفتوح التواصل الشخصي بقى التعارف الشخصي هيكون مفتوح بعد كده بحسب الناس اللي معايا يعني فرضا مثلا الناس اللي معاك اسهلهم مثلا ناس شغاله كلها مثلا اسالهم التواصل عن طريق تليفون وانت سهل لك التواصل عن طريق تليفون خلاص إذا مثلا تليفون ده مثلا للتسكيره مثلا بالصرى للتصحيح على السجر لمتابعة مثلا سماع الدرس كل يوم إلى آخره الناس مثلا دي كلها من الناس المقيمة على النت طول اليوم وقعد على الفيسبوك فتحها طول اليوم والإسكريبي ده بنسبه لها حاجة مزعجة جدا فإنت تواصل معها على الفيسبوك فممكن المرضى يختلف مجموعة على المجموعة الثانية وممكن يختلف في نفس المجموعة بين واحد و واحد تاني فأنت في الهدف الآخر أنك ذات تواصل مع هؤل ممكن تبقوا مع بعض على طريقه واحده او تختلفوا وكل واحد يبقى فيه دي طريقه وانت تتواصل مع كل واحد بالطريقه بتاعته لو ربنا ينسر وكل يتواصل على الطريقه يبقى احلى بكثير تمام طيب ده اول حاجه ثاني حاجه معانا ايه ثاني حاجه معانا احنا ان شاء الله باذن الله هنبدا يوم الجمعه الجايه ان شاء الله ده الدكتور حازم هيخلص الاخوه هيصلوا العشاء في المسجد بيخلص صلاه في وقته قصير ويطلعوا بحيث ان هم يكونوا جاهزين وفاتحين ايميلاتهم ان شاء الله هيكون ليه تواجد هيكون ال اللي اقوم هاوضح كل انا بوضح الفكره بالترتيب اهو الاخوه والاخوات كل واحد يكون معاه الحساب السكايب بتاعه هيكون فتح الحساب بتاعه قاعد منتظر الناس ماشي في غرفه زي الغرفه دي غرفه ثالثه ان شاء الله هتكون كلنا قاعدين عليها بحيث لو في حد عنده مشاكل ظهر يبقى دي زي غرفه دعم فني لو في حد عنده مشاكل ظهرت عنده ان شاء الله يطول معانا فيها بحيث نحلها له على طول في نفس الوقت الدكتور حازم هيصلي العشاء في المسجد هيبدا الورش الايمانيه دبع ساعه او ثلث ساعه بعد بعد درس ما يخلص بعد العشاء ما تخلص وبعد كده هيدخل للغرفه الدعوه حاسم يكلم الناس عن بحيث ان هو يبدا يكلم الناس عن البيئه الايمانيه ويبدا يوجه الناس اللي دلوقتي معاكوا يا جماعه ناس موجودة هتكون متابعيكو إيمانيا طوال هذا الأسبوع ماشي؟ طيب في هذا الوقت بقى اللي هو وقت بين صلاط العشاء وبين دخول الدكتور هننزل للنهاج البرنامج السكايبي وتحميل البرنامج ازاي؟ وننتظر بقى نقول لهم التوزيع على الورش هيكون بعد الكلمة الدكتور حاجة ماشي؟ وهنعرفهم برده كذلك حاجة هم مجدينة هنعرفهم من نهاز محدود العدد محدود وان شاء الله اللي ما ما يكونش يقدر طيب يدخل معانا في ورشه ايمانيه هذا الاسبوع من الاسبوع الجاي ان شاء الله يكون جاهز لي ورشه ايمانيه باذن الله ده حاجه مهمه جدا طيب بعد كده الاخوه طبعا متوقع يكون عليهم قليل جدا فاحنا مش هناخد الاخوه على السكايب هناخد الاخوه على غرفه الهدايه الثانيه هناخد الاخوه على غرفه الهدايه الثانيه هي الغرفه دي هيكون قاعد معانا بقى الاخ وليد الزناري والاخ محمد شهالي واخونا دكتور احمد هاشم ومطئ واخوه معاذ ومطئ ياسر من الاخوه وغالبا هيكون المشتركين اكتر من الناس اللي حاضرين اصلا يعني بس الفرض يعني ربنا كرمنا ودخل معانا مثلا 5 6 7 8 هنقسم بقى العدد الموجود ده على الاخوه اللي معانا كل واحد هياخد 2 ياخد 1 هيبقى حسب مصيبنا ربنا كرمنا وعدد كبير ربنا كرمنا وعدد كبير هنقوم مقسمين على طول هنقوم مقسمين على طول مجموعات خمسات على السكايب دي هتكون مقسمين مجموعات خمسات على السكايب دي العدد قليل هنفضل من كمين زي معنا تواصل على الغرفة زي معنا طيب دلوقتي انا يا رب ان شاء الله <تصفيق> ان شاء الله طب انا دلوقتي دكتور حازم قال لي يا جماعة اللي عايزيني تخلق اولا شبانية هيدا قدامهم طريق التواصل دلوقتي يتواصلوا بيها مع الناس وتواصلوا عم اشتركين هم هيدلوكوا على هذا الامر وانا اخذ الماء بقى دكتور حازم ومواجه بقى الناس لالكايبي هقول يا جماعه الأخوات مين الاخوات الايميل الاخوه عايزين يشتركوا واومنا مين اه هقصد وحضرتهم في الغرفه الثانيه ومراقب الغرفه الثانيه الاخوه اللي هيشتركوا مين بقى الاخوه والاخوات اللي هيشتركوا مين اول خمسه يطلبوا واحده من المشرفات اللي بعت لها على الخاص اول ايميل سكاي بي واحده بس اللي تكون ماسكه الحياه دي هي تبع اول ما تبعت الخمسه مين السكاي بي تقوم باعثه بعد كده الخمسه التنين ايميل ثاني بعد كده الخمسه اللي بعدهم الايميل الثالث وهكذا وتسجل عندها هيكون عندها ورقه او تيكت عندها جهاز مسجله في الايميل سكيب الايميل دوت موجود فيه مثلا الاخت امال اخت اخت فايز جلاد الاخت ام محمد الاخت المحليه الاخت العادي وغفوه الايميل السكيب الثاني موجود فيه الاخت كذا كذا كذا كذا كده تمام ما ان شاء الله ده العمل افتتاح حضرتك يا اخت العايله باذن الله ده اساس عملك ان شاء الله وبعد كده بقى الورش كلها اكتملت خالص هتبقى الورش الاخيره هتبقى ان مثلا حضرتك مثلا تكون مثلا عليها او حاجه مثلا تبقى الورش الاخيره حضرتك علياها وهتخشي فيها مع الدعوات باذن الله حب نشرح، حب نشرح، حب نشرح كده احنا هنشرح هنشرح هنشرح ثاني كذا مره كده والدروس كلها اللي احنا بنكلم فيها دي تقدر تتسجل بحيث تكون متاحه عليكم بروابط ليطلبها نبعت له روابط ان شاء الله باذن الله طيب انا دلوقتي الاخوات دخلوا معايا الاخوات دخلوا معايا على ايميل الاسكاي بي هعمل ايه اول حاجه نتعرف على بعض طبعا يا ريت يكون التعارف عن طريق المايك او عن طريق كتابه ده الامر يعود بقى لايه لكل واحد واللي و... يحب ي تعرف اسمهم هجهز ملف تيكست عندي ده مهم جدا ملف تيكست عندي واحفظ فيه معلومات الناس دي اسمهم سنهم تكنين فين دراستهم ايه مستواهم الالتزامي ايه ومبقاش الواحد حاسس ان هو بيتم استجوابه لا انت اول حاجه اعرفهم بنفسك يعني اول حاجه انت تعرفهم بنفسك انا فلان الفلاني اا هكون ان شاء الله معاكم ان شاء الله في البئه الامنيه دي باذن الله هنحاول نعين بعض على الطاقه تحاول تعرفهم بفوائد البئه الامنيه ماشي ايوه بعد كده اليوم عايزين بقى نتعرف عايزين نتعرف في الله عايزين نتعرف في الله ان شاء الله بحيث ان احنا نبدا تواصل بعد كده مع بعض بايمانيه ان شاء الله طيب تمام طيب بعد كده اخد اهم حاجه في جاي ستيك تستخف فيه معلومه مهمه جدا واهم حاجه تحفظ تحفظ اسماء الناس عشان بعد كده ما تنساهمش ان الحاجه دي جدا لو حد انت اسمه انت حاجه بدايه جدا هو عايزين اهتمام شخص بكل واحد فيهم تمام طيب, طيب احنا بعد كده بقى ان شاء الله هيبقى فيه بعد كده تفاصيل بقى هكلمهم في ايه هنتوافق مع بعض ايمانيا بايه التراث الايماني بعد كده بقى ان شاء الله هيدخلوا معانا بعد كده هنكلمهم في مواضيعي بالظبط هوجههم لدروس ايه يسمعوها على الغرفه لدروس ايه يسمعوها على النت دروس يسمعوها في الـ في الـ في الارض لحفظ قران فين لتجويد فين لا خلاف ماشي يعني التفاصيل بقى اللي جوه الجلسه بعد كده اللي هي بعد التعارف هنتثاق فيها ان شاء الله باذن الله يوم الخميس ان شاء الله تمام احنا بس انا بس بفهمكم الاطار العام دي كيفيه العمل يوم الجمعه الجاي ان شاء الله طيب يوم الجمعه ده انتهى يوم الجمعه ده انتهى ماشي ااا هنعمل ايه بقى دلوقتي كل واحد فينا يحضر تقرير عن اللي حصل معاه يوم الجمعه السلبيات والايجابيات نقعد باذن الله مع بعض يوم السبت نتناقش في هذه الامور بحيث ان احنا السلبيات اللي حصلت معاك في مجموعتك نتلاساها بقيت بقيت المجموعات والايجابيات اللي حصلت في مجموعتك لي ااا والاجابات اللي حصلت الاجابات اللي حصلت في مجموعتك نعممها على باقي المجموعات تمام احنا بردك عايز اوضح عايز اوضح للناس اللي معانا الكلام اللي احنا بنقوله كله تمام بنسجله وهيترفعوا عليكم في ال... يعني ممكن اخوات ياخدوه من اختي امل اكتر وممكن اخو ياخده مني تمام بحيث اللي فاتوا اي جزء من الدرس يراجعوا مره ثانيه كلامي مين طيب طبعا بنرحب باخونا الحبيب حسين الغزالي ان شاء الله باذن الله يعني كون حسين الغزالي من الناس المميزه جدا في امور الجال الايمانيه والامور التربويه والدعويه ان شاء الله يكون لقاء خاص معاه باذن الله في هذا الامر بحيث ان هو يوضح لنا بعض الامور في كيفيه التواصل مع الناس في الجال الايمانيه واهداف الجال الايمانيه شرح مفصل باذن الله ايه لا ده هو ده داخل بقى مثل ختم <تصفيق> لا ربنا يعينه هو غالبا ما كانش ما كانش موجود امبارح النهارده يعني هو فك كان يبدا معنا امبارح بس ان شاء الله باذن الله يكون له لقاء خاص مع باذن الله يوضح هذا الامر يعني هو حتى ممكن يحدد اذا كان بكره او بعد بكره بس هيفيدنا جدا احنا عايزين يا جماعه باذن الله نكون داخلين جاهزين ندخل شويه يوم الجمعه باذن الله جاهزين اي حد فيكم عنده اي مشكله عايز يوضح اي حاجه عايز يستفسر عن اي حاجه يقولها تمام عشان يوم الخميس هتكون يوم الجمعه هتكون قاعد مع الناس لوحدك انت منك ليهم تمام رمضان ما يخوفش ولا حاجه ولكن الموضوع ما يخوفش ولا حاجه ولكن آآ آآ ولكن احنا عايزين نكون قد المسؤوليه التوزيع الفني النهائي وشرح الحاجات دي كلها ان شاء الله هتكون يوم يوم الجمعه يوم الخميس الجاي ان شاء الله باذن الله دي جلسه فنيه الخميس ده هيكون الجلسه الفنيه ان شاء الله تمام طبعا كده طولنا جدا الساعه 12 ولسه دلوقتي انا مش عايز الجلسه تطول في يبقى جلسه لي علينا عايزين كان نختم ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى ماشي الاستفسارات بقى اللي جايه بكره بكره ان شاء الله يكون لقاءنا الساعه كام نبدا بدري شويه مثلا نبدا الساعه 10 ونص او 11 وربع ان شاء الله باذن الله وعايزيني بقى من نهار لغاية الدكرة الناس كلها جاهز اقتراحتها الناس تجهز خلط من.. من لا لا عشرة وعشرة مش هينفع ان درس الشيخ رحمد جلال هاي عايزيني نتواصل بإذن الله لحطول درس الشيخ رحمد جلال بإذن الله من دروس قوية جيدة على غرفة ومن دروس اللي بتقوي الإيمان إن شاء الله لا ماشي ان من عشرة ونص أو بص مع نهاية درس الشيخ رحمد جلال يدخل غرفة إن شاء الله بإذن الله اتفاقنا إن شاء الله طيب خلاص ان شاء الله باذن الله ميعادنا بكره ان شاء الله من 10:30 باذن الله كلنا موجودين الناس تقدر تلتزم بالميعاد يا جماعه ان شاء الله ونتواصل احنا عايزين اهم حاجه يا جماعه قلناها اهم حاجه احنا اهم حاجه ايمانك اهم حاجه انك انت تستفيد من هذا الامر قلنا اول حاجه ان شاء الله باذن الله ان القار على البيعه نفسه اكتر واحد مستفيد فباذن الله ساعه ده احنا بكره كلنا مع بعض باذن الله درس الشيخ محمد جلال الساعه 9:30 ندوس قوي جدا ان شاء الله وبعد كده ندخل مع بعض للغرفه الثانيه عشان نتكلم في موضوع البيئه الايمانيه تمام سبحانك انا كلوا بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك نكون جاهزين بك ان شاء الله اكثر فطنه وتصورات ان شاء الله باذن الله ربنا يا ربي يجمعنا دائما على خير باذن الله ويجمعنا دائما على طاعته باذن الله ويفتح علينا فتح مبين في هذا الامر ويتقبل اعمالنا كلها خالصا لوجه الكريم ان شاء الله تعالى جزاكم الله خيرا